أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تبع الكافرين والمنافقين إن كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تابلون خبيرا وتوكل على الله ما رأى وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل الذين في وما جعل ازواجكم الا سكن فانفردا منهم ان ام وما جعل اعلاءكم لناكم ذلك قولكم بأقواهكم والله يقول الحق وهو يهجي السبيلين قدعوهم لآبائهم وكسب عند الله فإن لم تعلموا آبائهم أوم في إخوانكم، في إخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناهم فيما أقصت به. وليس عليكم جناح فيما أطلتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله رفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَإِذْ عَاهَدْنَا إِبْرَاهِيمَ مَنَاهُ وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فَإِنَّ اللَّهَ أنا بارك في كتاب مسحورا، وإنا خلقنا من النبى متى ومنك ومنه ومن نوح، وإبراهيم وموسى وعيسى من مريم، وخلقنا منهم متى من ليسأل الصادقين عن صبقهم وعذن الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فَأَمْشَىٰنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُلُودًا لَّمْ تَرَوُاها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءَ أوكم من طوقيكم ومن أصلينكم ويزعوت لعفروا ويزعوت لعفروا وبلغت القلوب الحلاج وتم وتظنون بالله المنونا هناك بتنيا المؤمنون هناك بتنيا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ وَالَّذِينَ المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما ورسوله إلا هو وإذ على الطائقة منهم يا أهل يسببنا مقابلكم فارجعوا ويستامل فريق منهم النبي يقولون إنه تبا عورك يقولون إن بيوتنا عورة وما الذي عورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطاريات إن سعنوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يكيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَلَىٰ آيَاتِنَا مُقْبِلِينَ لَا يُولُونَ إِلَّا الْغَضَابَ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ عن مَسْؤُولًا قُلْ إِنَّ يَوْمَ التَّاكُورِ إِنْ تَرَوْتُمْ إِن تَرَوْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَفْ وَإِنَّا لَا كَمَدَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ الذي ياطبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقاء الى لي والقان امين لي الينا ولا يأتون البت الا قليلا اشححت عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم, تدور عينهم كالذي يشاء عليه من المعوت فإذا ذات الخوف سلقوكم, سلقوكم بألسلة الحباب ناشحة على القائد أولا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحجاب لم يظهروا وإن يأتي الأحجاب يوجدوا لو أنهم بابون في الآراب يسألون يَسْأَلُونَ عَن بَرَائِكُم وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ لَفِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لمن كان يوجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولهم ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما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 ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين تطروا بغيظهم لم ينالوا غيرا وكفى الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ غَوْيًا عَزِيزًا وَأَرْسَلَ الَّذِينَ ضَلُّوا مِنْ مَغْرِبِ الْكِتَابِ فَيَطْغَوْنَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا فَبِأْسَ الشِّرْكُ وَقَدْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُنْتَصِرُونَ تَقتُلُونَ وَتَكْثُرُونَ فَرِيقًا وَأَخْرَجْتُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ أَن كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُجَادِلُكَ إِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ايكن تذلله ربنا الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين نمتعب نروى كن ون وَيَوْمَ كُنْتُمْ تُعِدُّنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا فَإِنَّ اللَّهَ آتَى الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ نبي من منكم من يكتم منكم نبي فاحشة مبينة يضاعف يضاعف العذاب عشرين وكان ذلك على الله يسير وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُمْ فَمَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَانَ صَالِحًا نُّؤْتِهِ أَجْرًا مَّضْوَضًا وَعَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ ان لست انك حبا من النساء ان اتفيت فلا تقضحن بقولك يطمع فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرب في بيوتكم ولا تبرد لتبرد الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآفين الزكاة واطعنا الله ورسولك إنما يريد الله بيذهب عنكم الرجل أهل البنين وَايٌ لِّقَوْمٍ كَفَرُوا وَظَلَمُوا مَا يَخْلَى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نَصِيرًا النساء والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصاقين والصاثمات والصاقمات والصاقات الذين ماث والعاقبين قروجهم والحافظين قروجهم والحافظات والملاثرين القاط والذائرين الله كثيرون والذائرات أعذ الله نوّل وفرا أعذ الله نوّل وفرا وعذرا عظيما وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا غضب الله ورسوله أمرا ما يكون لهم صيرة من أمرين وما يعقل لا ورسوله غضب الله فلا مبينا. وَإِن تَقُولُوا لِلَّذِينَ أَمِنُوا هَلْ عَمَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْسَكَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتُصِيبِينَ نَفْسَكَ إِنَّ اللَّهَ مُبْدِئُهُ وتخشى لا والله هو حقا تخشى والله هو حقا تخشى فلما طغى زيد من ما زوجناتها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أجواج أبعيائهم إذا قضوا منهن وفرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما طرب الله لذلك سنة الله في الذين طلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويقشونه ويقشونه ولا يقشون أحدا إلا الله ولا يخشون احدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد الا نبيا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ وَسُلَّمَ اللَّهُ وَقَاتِلَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا والذين آمنوا اذكروا الله بكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا اتَّكِئُوا شاهده ومبشرا ونذيرا وباعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين لأن لهم من الله طبلا تبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ كِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ تُمْطَلِقُونَ ثُمَّ بَنَقْتَهُهُمْ لَمَن قَبْلَنْتُم كُنْتُمْ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ عِزَّةٍ تَجِدُونَ مَا فَتَمَتِّعُوهُمْ وَتُرْهِقُونَهُمْ لَفراخًا لِيَ إِنَّمَا أَحْلَلْنَا لَكَ إِنَّمَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورًا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة وهمت نفسها للنبي إن أراد النبي إنا رادن النبي وَأَيَّتَنَّ فِحَمَّ طَالِفَ الْجَنَّةِ طَالِفَ الْجَنَّةِ مِنْ دُونِ الْمُنْفِقِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَجْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لكي لا يكون عليك خرج وكان الله رحيم ترجى ما تشاء من ممن وترى وترى لك من, من تشاء. وَمَا نَسِيتُ مِنْ مَنْ عَذَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ ذَلِكَ ابْلاءٌ أَوْ تَوَرُّعُ أَعْيُنِهِمْ وَلَا يَحْجُمُونَ وَلَا يَحْجُمُ وَيَرْضَيْنَ بِنَا آتَيْتَهُمْ إِنَّ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا آخر أن تبتل فيهن من أزواج ولو, ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء وقيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا ربي الا الا ان يؤذن لكم الى طعام ضرر وير نابين ويرادون الىه ولكن اذا دعيتم قد قلوا فاذا طعمتم فانكشروا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَهْدِفِينَ لِحَدِيدٍ إن ذلك كان يؤذن النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه لما سأل فسألوا فسألوا وراء الحجج ذلك ما طهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تودوا رسول الله ولا, ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تَبْدُو شَيْئًا أَوْ تُطْغَى فِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْنَا فِيهِ آبَأْنَا نَّنَا وَلَا وَلَأَبْلَى مِنَّا وَلَا ولا ولا أبناء إخوان ولا ولا أبناء خواتين ولا نساء ولا ما ملكت منون والتقين الله إن اللَّهُ رَكَانَا لَا تُنْشِي شَيْءَ شَيْئًا مِنَ اللَّهِ وَمَا لَكَ تَنْيُطّون عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إن الذين يؤدون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعذبهم. وعد لهم عذابا مهينا والذين يخذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسروا فقد احتملوا, فقد احتملوا مهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِمْ يُدْنِينَ عَلَيْهِمْ لَمِنْ جَلَابِبِهِنَّ ذَلِكَ نَعْلَمُ يُقْرِطُنا فَلَا يُخْزِيهِ وَكَانَ اللَّهُ وَقْراً وَحِيماً لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ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 يسألك الناس عن الساعة قل إنما علم عند الله وما يدريك لعن الساعة تكون قريبا إن الله لعنى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها آه آه آه آه لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطانا الله وأطانا الرسول وقالوا ربنا إنا أطانا سادة كبرى انا فاضلونا فاضلونا الشبيلا ربنا لابي ما قيل من العذاب ولا منهم ولا لهم لا من كبير يا ايوا الذين امنوا لا تكونوا كالذين امنوا موسى فظلمره الله من ما قالوا وكان عند الله أزوجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يبعلان ورسولا فقد فاد فوزا عظيما انما ربنا ما ملكت السماوات والارض والجبال فابينا ان يحملنها واستقر منها وعملا انسان وحمل الانسان من وكان ولو جولا لعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتعب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما